أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا ففيك وراثك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجايعُ الذين تبعوك فوق الذين كفروا وجايعُ الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم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 حتى يوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل فَنَجْعَلُ الله على الكاذبين